يقول السائل هل التفكر في الآيات ومعانيها دون الرجوع إلى كتب التفسير يدخل في الوعيد في القول في القرآن بالرأي المجرد التفكر في الآيات إن كان المراد بالتفكر أي ما دعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر فيه من آياته الكونية التي دعا عباده في آياته المسموعة التي هي القرآن الكريم إلى التفكر فيها في مثل قوله إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فإذا كان هذا المراد بالتفكر فهذه أمور آآ آآ متيسر التفكر فيها والتأمل فيها بالنظر والتأمل في هذه المخلوقات كما قال الله سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فهذه المعاني لا يحتاج الإنسان فيها إلى مراجعة كتب التفسير إلا إذا دخل في تحديد المعنى المراد واللفظ المراد وها نحن قد رأينا صديق الأمة رضي الله عنهم عنه توقف في تفسير الأب وقال كلمته التي مرت معنا فالشاهد أنه إذا كان المراد بالتفكر هو هذا النظر والتأمل فيما دع الله سبحانه وتعالى عباده إلى التأمل فيه فلا حرج في ذلك وايضا المعاني الظاهرة الواضحه عندما يتامل فيها مثلا شخص قرأ ايات في مر على آيات في الموت وأخذ يتفكر في الموت وان كل يموت وكلا آتيه وأنا لا أدري متى ياتيني الموت هل غدا أو بعد غدا وأخذ يتفكر في هذا المعنى ومثلا جاء إلى بعض الآيات في الصلاة والحث عليها والماضبة عليها وأخذ يستحث نفسه عليها وعلى عليها والله أمرني بها ومثل هذه المعاني هذه معاني واضحة, واضحة لكن إن خاض في التفسير و الأمور التي تحتاج إلى قاعدة شرعية ومراجعة لكلامها للعلم فإنه في مثل ذلكم يكون قال بلا علم نعم يقول هل معنى حسن الظن بالله أن تعتقد أن جميع ما يحصل للإنسان خير حسن الظن بالله كما بين أهل العلم يجب أن يكون مقرونا بحسن الطاعة له جل وعلا بحسن الطاعة له جل وعلا وحسن التقرب إليه عز وجل أما أن يكون إنسان مضيعا للفرائض ومضيعا للواجبات ومضيعا لأوامر الله سبحانه وتعالى فمثل هذا ليس له حظ ليس له حظ في هذا الباب وإنما حظ الإنسان من حسن الظن بالله تبارك وتعالى بحسب حاله من حسن العبادة له فكل ما قوية, قوية عبادته وطاعته لله عز وجل قوية فيه هذا الباب ولهذا ينبغي على العبد أن يراعي هذا المعنى بأن يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى ويصلح أعماله مع الله تبارك وتعالى ويحسن الظن بالله عز وجل أما أن يسيء يسيء في العمل ويفرط في الواجبات ويضيع الأوامر ويرتكب المحرمات ثم يقول أنا حسن الظن في الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وأن يتجاوز عني وهو مضيع للواجبات فهذا من الخطأ ولا شك ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن يسيف العمل وأمن من مكر الله تبارك وتعالى يقول هل إخراج صدق عن الوالدين بإطعام الطعام في كل ليلة جمعة هل هذا في حرج التخصيص محل نظر صدق عن الوالدين عمل صالح ويصلهما بإذن الله تبارك وتعالى ثواب ذلك وتنفعهما صدقة الولد عنهما لكن لا يخصص لا يخصص مثلا وقتا معينا أو طريقة معينة وإنما يتصدق عنه متى ما تيسر له الصدقة عن والدي يتصدق عنهما بالطعام باللحم بغير ذلك ويصلهما بإذن الله تبارك وتعالى ثواب ذلك ما حكم قول محمد عليه الصلاة والسلام طب القلوب ودواؤها وعافية الأبصار وشفاؤها هذا الكلام فيه إجمال هذا الكلام فيه إجمال وتجنب مثل هذا الكلام المجمل الذي قد يتضمن من المعاني الخاطئة أو جوانب مثلا من الغلو أو الفهوم الخاطئة تجنب مثل هذا الكلام لا شك أنه الذي ينبغي أن يكون وإذا كان المراد بأنه طب القلوب بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي الذي فيه طب القلوب وشفاء النفوس وصلاح العباد وهداية الخلق هذه معاني صحيحة لا شك في صحتها وجاء عليه الصلاة والسلام بما اتاه الله من وحي وأنزل الله تبارك وتعالى عليه من وحي جاء بالطب جاء بطب القلوب وجاء بطب الأبدان وفي هذا الباب كتب ابن القيم رحمه الله مجلدا حافلا في كتابه زاد المعاد وطبع مفردا بعنوان الطب النبوي وفصل رحمه الله تعالى هذه المعاني تفصيلا واسعا نعم صلى الله عليك هذا بعث بهذا الجاز الرقمي للتسبيح تسبيح بهذا هذا يسأل عن عدد من الإخوة جهاز رقمي بحيث أنه يسبح ويحرك ويعد له التسبيحات ويعد له التسبيحات والذي ننصح به المسلم أن يسبح كما كان يسبح عليه الصلاة والسلام هذا اللذي ننصح به المسلم ننصحه أن يسبح كما كان يسبح عليه الصلاة والسلام والصحابة نقلوا ورأوه عليه الصلاة والسلام يعقد الأنامل ويقول إنهن مستنطقات فعلى المسلم أن يسبح كما كان يسبح عليه الصلاة والسلام ويترك مثل هذه الأجهزة يترك مثل هذه الأجهزة بل إن إذا حرصت على أنك تعد التسبيحات بيدك وأجمع لقلبك أجمع لقلبك لضبط العدد لضبط التسبيحات وأعظم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أما مثل هذه الأجهزة يترتب عليها أخطاء يكون معتمدا عليها في العد وإما أن يعد زائدا لا يتنبه ولهذا بعض الأجهزة التي مثل هذه وضع فيها منبه وضع لانه يعني اشتكى بعضهم ان يصل الى وثلاثين ولا ينتبه ان مثلا وصل اليها فوضعوا له منبه وتادى بعض المسلمين في المساجد يعني صوت موسيقى صاعده هكذا يقال ما هذا يقال ان تنبه ان وصل وثلاثين أو وصل مئة سبحان الله يعني إلى هذا الحد بلغ الناس في وما يبعد أن بعض هذه يعني هذه الأشياء مثل ادخال الموسيقى أو ادخال نوع من العبث من الكفار أعداء الدين بالمسلمين في عباداتهم وعندهم مكر عندهم مكر بالمسلمين حتى يصلوا إلى أشياء ما, ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان فالذي ننصح مثل هذه الاجهزه يبتعد عنها ويسبح كما كان صلوات الله وسلامه عليه يسبح وفي زمانه كان يوجد الخرز ويوجد الحبال ويمكن أن أن تعقد السبح والسبحة كانت معروفة قبل الإسلام قديما معروفة ولم ينقل عنه في حديث صحيح ثابت أنه عليه الصلاة والسلام استخدم سبحة يسبح بها فلنسبح كما كان يسبح عليه الصلاة والسلام هذا والله الذي ننصح به أنفسنا وإخواننا المسلمين أن نسبح كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسبح نعد التسبيحات بأيدينا كما كان يصنع قدوتنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الله <سؤال> يقول ما هو الضابط في نيل الأجر بالنية النية عليها مدار قبول الأعمال النية عليها مدار الأعمال وكون الإنسان يؤجر على نيته هذا إذا كان قام في قلبه ونية و... و... وعزم على العمل ولكن حال بينه وبين العمل حائل ليس رغبة منه عن العمل وإنما حال بينه وبين العمل حائل مثل شخص يواظب على مثلا صيام النثل أو يواظب على قيام الليل فمرض أو كذلكم سافر جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما لأن نية ماضية على ذلك والذي حال بينه وبين هذه need وقيام بهذا الذي of هو who was السفر نعم. جزاكم الله خيرا the الله Thank سبحانك اللهم وبحمدك and God لا you in you God bless you اللهم God bless على عبدك ورسولك نبينا محمد God وصحبه you